هل ترى ينفع الندم حينما فلت القدم ايتها الجوهرة الفتاه الى متى إلى متى يتيه البعض في فراغ وسهر وانحراف وفساد عشق وغرام تبرج وسفور عجب وغرور عقوق للوالدين ترك للصلاه تبذير للاموال تقليد للغرب ضياع للشخصيه سفر الى بلاد الكفر والاباحيه دلشاء السوق الكذب والغيبه بداه اللسان التدخين والمخدرات العاده السريه التشبه بالرجال افلام وقنوات فحش وروايات غناء ومجلات معاكسات ومقابلات جنس وشهوه اثاره للغرائز الا يكفي هذا التخبط من وحل الى وحل ومستنقع الى اخر مره مع القنوات الفضائيه ومره مع المجلات الهابطه ومره مع المعاكسه وربما مع الزنا فهن غارقات في اوحال الفساد والشهوات ان اهل الباطل يريدون منك ان تكوني فاجره عاهره كافره يريدون ان تكوني بهيمه في مسلاخ بشر حاشاك يا بنت الاسلام وانت المقتديه بقول عائشه رضي الله عنها اقل من الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء أفضل من قلة الذنوب صدقت الصديقة بنت الصديق فإن الذنب أخرج الأبويلا من الجنة وأخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده الله ولعنه وبالذنب سلطت الريح على قوم عاد وأرسل على قوم ثمود الصيحة ورفعت قرى اللوطيه حتى سمعت, سمعت الملائكة نباح كلابهم وخسف بقارون, بقارون داره وماله واهله افامنت أفأ مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون امنتم من في السماء ان يخشف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نرير ايتها الجوهره انهم يتحدثون ويقولون ماتت فلانة وفلانة فهل تدري متى يقولون مت انت هل تذكرت حالك إذا غسلت بسجر وحنوق وكفنت بخمسة أثواب يا ترى كيف سيكون حالك عند الموت هل ترين أن تموت وأنت تتنقذين من قناتني إلى قناه أو أنت ممسكة بسماعة الهاتف أترضين أن تموت وأن تستمعين للغناء، أو تفكرين بالجناء أو تاركة للصلاة إن آمالنا بك ايتها الجوهرة كبيرة ان تعودي الى الله قبل فوات الاوان واسمعي قصه يرويها احد القدوات انه نبي هذه الامه صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء اخبر بانه وجد رائحه طيبه فسال جبريل عن هذه الرائحه الطيبه فقال هي رائحه ماشطة بنت فرعون واو يا, يا وجودا يا بلا بشطيا يا مسير بلا مداك وساء بشط يم يا فؤاد من رقدت الموت لا تنم استفق يا فؤاد من رقدت الموت لا تنم وانضل النور واسق من سلسبي صدرك القفر ما راى عزة المتق الاشم صدرك القفر ما رآه عزة المتق الأشم قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته